قال رحمه الله قوله تعالى إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أمرين أحدهما أنه إن شاء خسف الأرض بالكفار خسفها بهم لقدرته على ذلك والثاني أنه إن شاء أن يسقط عليهم كسفا من السماء فعل ذلك أيضا لقدرته عليه أما الأول الذي هو أنه لو شاء أن يخسف بهم الأرض لفعل فقد ذكره تعالى في غير هذا الموضع كقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور وقوله تعالى أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر الآية وقوله تعالى لولا أمن الله علينا لخسف بنا وقوله تعالى في الأنعام أو من تحت أرجلكم الآية وقوله هنا أو نسقط عليهم كسفا من السماء قد بينا في سورة بني إسرائيل أنه هو المراد بقوله تعالى عن الكفار أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا الآية وقرأه حمزة والكسائي إن يشأ يخسف بهم الأرض أو يسقط عليهم كسفا من السماء بالياء المثنات التحتيه في الأفعال الثلاثة قال أعني يشاء ويخسف ويسقط وعلى هذه القراءة فالفاعل ضمير يعود إلى الله تعالى أي إن يشاء هو أي الله يخسف بهم الأرض وقرأ الباقون بالنون الداله على العظمه في الأفعال الثلاثة أي إن نشأ نحن إلى آخره وقرأ حفص عن عاصم كسفا بفتح السين والباقون بسكونها والكسف بفتح السين القطع والكسف بسكون السين واحدها قوله تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه آتا داود منه فضلا تفضل به عليه وبين هذا الفضل الذي تفضل به على داود في آيات أخر كقوله تعالى وقتل داود جالود وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء وقوله تعالى وشددنا ملكه. واتيناه الحكمة وفصل الخطاب وقوله تعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب وقوله تعالى فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب وقوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض وقوله تعالى ولقد اتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وقوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا الى غير ذلك من الايات قوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير قد بينا الآيات الموضحة له مع إضاح معنى أوبي معه في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين قوله تعالى وألنا له الحديد أن سابغات وقدر في السرد قد قدمنا الآيات التي فيها ايضاحه مع بعض الشواهد وتفسير قوله وقدر في السرد في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم وفي النحل في الكلام على قوله تعالى وسرابيل تقيكم بأسكم قوله تعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر قد بينا الآيات التي فيها إضاح له في سورة الأنبياء في الكلام على قوله ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض الآية مع الأجوبة عن بعض الأسئلة الواردة على الآيات المذكورة قوله تعالى ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه إلى قوله تعالى وقدور الراسيات قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين قوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى عنه لأزينن لهم في الأرض ولأغينهم أجمعين الآية وفي سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى ولا تجد أكثرهم شاكرين وقوله ولقد صدق قراه عاصم وحمزة والكسائي بتشديد الدال والباقون بالتخفيف قوله تعالى وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك قد بينا الآيات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى إلا عبادك منهم المخلصين وفي غير ذلك من المواضع أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى على أن يكون لنا بإذن الله لقاء آخر قريب فحتى نلقاكم هنالك نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته